لا لا آله آله اللهم إ ن ا نستعينك ونستهديك و ن ؤ م ن بك ونتوكل عليك ع ر ث ن ي عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إ ي ا ك نعبد ولك نصلي ونسجد و إ ل ي ك ن س ع ى و ن ح ث د نرجو رحمتك ونخاف عذابك إن ع ذ ا ب ك ا ل ج د ب ا ل ك ف ا ر ملحق ل ك ا ل ح م د ب ا ل إ ي م ا ن ولك ا ل ح م د ب ا ل ل إ س ا م ولك ل ا ح م د بالأهل و ا ل م ا ل و ا ل م ع ا ع ي فسدت ر ز ق ن ا و أ ظ ه ر ت أ د ن ا و ك ه دعويه ن غير ربحيه ذات م ض م ل ن ا ج ت م د ع ل ذلك ى ك ث ي ر ا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إ ذ ا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد حمدا حمدا لك الشكر شكرا شكرا اللهم يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال ا لما يريد اغفر لنا ذ ن ب ن ا كلها دقها وجلها أ و ل ه ا و آ خ ر ه ا ظاهرها وباطنها ع ل ا ن ي ت ه ا وسرها اللهم اغفر لنا ا ما و م ا أخرنا و م ا أعلنا س و م ا أ ع ن ا وما أنت ل ن ا ا ل س ي للعلوم م أ ن ا ل ل ه م إ ن ا ن س أ ل فين ا ل خ ي ر ك ل ه ع ا ج ج ل و آ س م ا ع ن ا م ن ه و م ا ل م س ن ى موسوعه إنا النابلسي للعلوم ا ل ن ا س ل ا ت ح ر م ن ا ولا تنقصنا م و ل ا تهنا و ث تؤثر ر ن ا ولا ع ل ي ن ا ا ل ل ه م إ ن ا ن س أ ل ك من خير ما خير س أ ل ك منه ع ب د ل و م ا ل ا س ل ا ل ي ه عليه وسلم وعبادك ل موسوعه النابلسي استعادك ك ك محمد ص للعلوم ى ا ل ه ي ه س ل و ع ب ا د ك ا ل ص ا ل ح و ن ا ل ل ا م ي ه ع ل موسوعه ا ف م ا ل ن ا ح ل ا ا ل ط ي للعلوم ا ن ا ب س ل ا م سواك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 م و بك من ه النابلسي ع للعلوم الاسلاميه شركه ا من ل ه د ن شركه دعويه غير ل أ ع ي ن و م ا ت خ ف ا ل ص د و ر يا م ن أظهر اجتماعي ل م ي ل و س يا من لا يؤاخذ ب ا ل ج ر ي ر ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا باسط اليدين ب ا ل ر ح م ة يا صاحب كل ن ج و ا ن يا سامعا لكل شكوى يا رافعا لكل بلوى فرج همومنا ونفس ن ر ب اللهم واشف و مرضانا ع ت ا ا ا ن ل ل برحمتك ي اعز أرحم أ الراحمين اللهم دينك وارفع رايه س ن ة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم ادم ا ل أ م ا ن على بلاد النابلسي ح ر ي ئ ر ا ا د ل م ل م ن ا ل ل ه حطها م ب ع ن ا ي ت ك و م ك ل ه ا برعايتك ر و ح س ه ا ا بعينك ل ت ي ل ا ت ن ا م و ك ن ف ه اسماء بكنفك الله ي الحسنى و كن مع إ خ و ا ن ن ا المستضعفين في سوريا وفي فلسطين وفي العراق وفي, وفي اليمن وفي كل مكان اللهم فرج همهم اللهم نفس كرفهم اللهم كن ه م مؤيدا ونصيرا شركه الهدى ل شركه م ي و م قل ل ا ي ه غ ي ق ت ب ه م ح ي ه ذات م ض ك و ض ع ف ا ل ع ت م ا ع ل ي ك وقل الرجال وخابت الظنون إ ل ا فيك يا فرجنا إ ذ ا أ غ ل ق ت ا ل أ ك و ا ب يا رجاءنا إ ذ ا قطعت ا ل أ س ب ا ب اللهم أ ن ز ل قوتك ونصرك على إ خ و ا ن ن ا المستضعفين وأعز به دينك ا م و س و ل ه ا ل ب ط ا ن ة ا ل ص ا ل ح ة ي ا رب ا ل ع ا ل م ي ن و س الاسلاميه ئ ر ب د و ا ئ ر أ و أ و ر ا ل ل م م س ن إ ل م ك س ر ي ن إلى و ع ه ن ا ل ل ه م فتقبر ن ا ما ب ل ن ا ف ي م ا ا بقي ل ل ه م ا ج ع ل ن ا م ن الاسلاميه ب ر ح موسوعه ت ك ي النابلسي ر ح آتنا ن ا للعلوم ا ل ا نعوذ من برضاك س ل ا م ي كما على موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل آله و ص ح ب ه